يا فتات الإسلام يا شعلة الإلهام يا نفسة العفا في الطهور للمجد ذو الجناح الكثير يا مثال الكمال ذيماً وتنفاً رائع الحد في ثمان يتنافسن في معالي الأمور يترسن شرعة الحظ لا يبغينا إلا لا يبغينا be في كامل جدا كان جميل يروان اليمان رز الغاضي رضيت باني تقل اقوان ربطا terterti di maninna balatina mai di betu سمير سمير كذابا دائما قران نوربي وياني من محدث والمسامر وإن كانت تفودك كف اتين قضيت نحب محروم وتاخر فاتنا مثل الذامي ابتلى تترتي فمن نبره Yeah. Mm -hmm. دون الحمانا نفا و that I'll be تَلاَبَتْ يَدِي بِمِنْ نَظَرَاتِكَ فِي بَاسِمٍ كَامِلٍ جِدًّا جَمِيلٌ يَرْضَانِ الْحِمَامَ لَنْ وَقَادَ وَقُولِي للتي شردت وضلت عدوتي فريسة الأشد الكواسر تعالي جربي ما نحن فيه وإن الفرق مثل الصبحي ظامر Tiap kali nampak di mata ribet supaya kami rontis